بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمكسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبكم أبناء الطلاب في المحاضرة الثانية عن في لمادة مناهج البحث في العلوم الإسلامية، وكنا قد أعطينا فكرة موجزة في المحاضرة الأولى عن هذه المادة ومن حيث تعريف بيان موضوعاتها وهذا الهدف من هذه المادة الهدف من هذه المادة وتسلمنا أيضا عن منهج المنهج المتبع المقرر المنهج المقرر عفوا الكتاب المقرر قلنا إنه ان الكتاب المقابل هذه المادة هو كتاب مناهج البحث والمكتبة الإسلامية لمؤلفه الدكتور أحمد بن عايش البذر الحسيني وقلنا ثم وتكلمنا عن موضوعات الفصول الكتاب يتكون وقلنا يعني 8 الفصول أهم ما في الكتاب هو الفصول الأول والثاني والثالث وبقية الفصول تتحدث عن مصادر ومراجع مهمة في كافة تخصصات العلوم الإسلامية وتحدثنا أيضا في المحاضرة الماضية عن البحث تعريف. بدأنا نتحدث عن الفصل الأول عن مفهوم البحث وأنواع البحث عند المسلمين. عرفنا البحث لغة وصلاحا وعرفنا المقصود بالبحث في العلوم البحث الاسلامي او البحث في الدراسات الاسلاميه وبالذلك إذا حدثنا عن مكانة البحث في الشريعة الإسلامية وكيف إن, ان الإسلام شجع على طلب العلمي وعلى البحث في كافة أنواع العلوم وبيمنا فضل الإسلام في الحضارة الإنسانية آه وكيف وق وقلنا لدينا تكلمنا عن شيء من مفاهيم عينا الدين الإسلامي ودين الدين المسيحي أو أو النصرانية في محاضرة ناضجة ممكن تلجأوا لها وتحدثنا أيضا عن مناهج البحث العلمي عند المسلمين. وهو ما سنتناولناه في المحاضر الماضية سنتناوله إن شاء الله قريبا في موضوعات القادمة اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن أنواع البحوث حيث يقولنا طبعا برد نفسنا هذا الموضوع إنه في المحاضرة الناضية إن البحث يختلف عن الكتاب العادي البحث له شروط وله ضوابط البحث يريد أن يحل مشكلة بدقة وبمنهجية وبأصول ومبادئ معينة قائمة على الحجة يعني هناك إذا أددنا أن نجيب على سؤال في البحث العلمي لا بد إيش أن تكون هناك نوع من الجدية أكثر من الكتاب العادي وأكثر من المقالة فالبحث العلمي بينا هذا الشيء يختلف عن الكتاب العادي أو المقالة أول من كافة أشكال الحاجات العلمية الحاجات العلمية المعرف في هذا اليوم طيب نتحدث عن أنواع البحوث الحقيقة هو العنوان هنا يوحي بأنه هناك أنواع وكذا لكن مضمون هذا الـ هذا النقطة هذه النقطة الجانبية عن صور البفوس أو يعني بمعنى في تاي أدق وظائف البفوس أو الأدوات التي الدولة التي يقدمها البحث العلمي أو الأدوات التي يقدمها البحث العلمي ما هي وظيفة البحث ما هو ما هو ما هو الش الصورة التي أو, الـ أو, الـ أو الوظيفة التي يؤديها البحث يعني إيش وظيفة البحث هذا شكله أشكال إيش؟ إيش المهمة اللي بيأديها البحث هذا المقصود ما هي الغاية من البحث؟ الحقيقة هناك عدة أشكال أو صور أو مهام التي تؤديها البحث البحث أول أول أول صورة من هذه الصور، أول وظيفة من هذه الوظائف، أول شكل من هذه الأشكال، أول مهمة من هذه المهام هو اكتشاع معدوم والوصول إلى مجهول. اكتشاع معدوم، يعني حاجة ما كانت موجودة. اللي كان طبعاً هل... هذا نحب نتكلم عن البحث بصفة عامة في كافة العلوم وليس فقط. في الدراسات الإقليمية، فانسان يريد أن يخترع اختراع هذا الاختراع كان معدوماً كان غير موجود. هذا المقصود بمعدوم أو وصول إلى شيء مجهول عندنا نحن البشر لا نعلمه نظرية حقيقة حكم لم نكن نعلم هذا الحكم أو هذه النظرية أو هذه الحقيقة. فيأتي البحث ويقدم هذه المهمة. هذا المقصود في وظيفة البحث أو شكل البحث أو صور البحث أو الأدوار التي يؤديها البحث أو الدوب اختلاعه معدوم والوصول إلى الوصول إلى مجهول. يعني خلينا إحنا نجتذب أوصول إلى مجهول، أسئلة ما كنا نعرفها، ما نعرف إجابتها أصلاً، ما, ما كنا نعرف إجابتها، وكيف ذلك عندما يبدأ الباحث بتناول مقدمات ودراسات وقضايا معينة، ثم يقوم بتكثيفها. في إطار محدد لتلكيبها، يعني هذه المعلومات اللي عنده تقوم بتلكيبها، يعني وضعها مع بعض بعضها البعض وتحليلها حتى يصل إلى نتيجة معينة أو إلى إجابة على سؤال كان يجهل إجابة كان يجهل إجابته. ثم يقوم بتلكيبها في إطارة محدد ليصل إلى المجهول الذي يريد كشفه وإفتاده يعني بمعنى أنه هو أن يصل إلى مجهول يقتضي لستثلق منهج معين تثلق منهج معين كي تصل إلى هذه الحقيقة ف مجموعة من المعلومات من الأدوات ها وتجانس ما بينها وتحلل قد قد تحتاج جيد من التحليل إلى شيء من المقارنة ها تتصف من خلال هذه التركيبة إلى إجابة لحل هذه حل هذه هذه الأسئلة أو المشكلة إذا الرغيف الأولى التي يقدمها البحث هي اختلاع معدوم والوصول إلى مجلس يعني ابتكار كشف عن شيء ما كنا نعرف من الوظائف أيضا جمع متفرق جمع متفقرة كيف كان الجمع متفقرة يعني حال معلومات تتعلق مثلا احنا في الدراسات الإسلامية، احكام المرأة المسلمة تجد احكامها متناسرة في كافة ابواب الفقه فيأتي الباحث مثلاً، مثلا ويجمع هذه الاحكام او هذه المسائل ويضعها في في بحث واحد. يتخذ فيه منهج معين. هذا الجمع يعتبى بحث داس وعمل مفيد. يعني ينكتب ويجمع، ها؟ ويستخرج ويستكشف ويضعها في إيش؟ بطريقة منظمة بطريقة منهجية بمنهجية معينة في بحث واحد. فتخرج صورة متكاملة عن موضوع واحد كان متنافيا. جمع متفاوت. إن مو كل واحد يستطيع أن يجمع. إلا الباحث. تكمن هذا إذن إيش؟ جمع إذا نقول إيش اختلاعه مع دومي الوصول إلى مجهول وجمع متفاقيط فهذا كان تكميل ونقص تكميل ونقص يعني قد يكون واحد يكون في بحث قديم أو كتاب قديم تكلم عن مسألة أو عن جزئية معينة، لكنه لم يكملها، يعني لم يستوفي هذا، لم تستوفي هذه المسألة حقها من البحث، فيأتي باحث جديد ويكمل هذا النقط، يأتي باحث جديد ويكمل هذا النقط. فهذا يعتبر إيش يعتبر إضافة يعتبر وظيفة من وظائف البحث يأتي باحث يعالج موضوع سبق معالجته فيستدرك ويستوفي مكان ناقصا وهذا من شأنه أن يسر البحث العلمي يعني يتوسع أكثر في هذا الموضوع الذي إيش لم يستوفي حقه هذه الصورة الثالثة من صور الأبحاث أو الوظيفة الثالثة أنا حقيقة أفضل إن نطبق عليها وظائف البحوث بدل من الصور. صوت راح بس انا اقول ببائس البحوث بحوث كانت انسبشن يبقى اختيار معلوم واحد والوصول مجهول الى مجهول جمع متفرق جمع متفرق على الأقرع الدوجة وعليكم السلام كنا نتكلم عن سوينا مقالة بسيطة للحاضر الماضية وبعدين تكلمنا عن إيه تقبل الله وكمان بعد شوي حافظ علي ما كنا نتكلم عن يعني ملخص عن الحاضر الماضية اليوم نتكلم عن موضوع حكيته مهم اللي هي أنواع البحوث واللي هي من افطلاحة ما يعني منها كده يعني يمكن أنواع البحوث بالنقطة اللي بعدها لكن هو بدأ بنقطة أخرى في الكتاب وقلنا قلنا كلنا بنقول إنه النقاط واحد 2-3-4-8 هل تتحدث عن البحوث أنا ما يحلو ليه نسميها صور أنا يحلو ليه أن نسميها وظائف البحوث يعني إيش الوظائف الذي يؤدي بها البحث تكلمنا وقلنا اختراع معدوم والوصول إلى مجهول هذه أول وظيفة من أهم الوظائف التي يقوم بها البحث يعني ما هي الغاية من البحث إما إنه اخترع معدوم أو الوصول إلى مجهول وإما جمع متفاوت وإما تكميل النقص وهذه يعني كان فاتك شيء فان شاء الله تحصل فيه تحصل إن شاء الله في الكتاب أو تلاجع المحاضر من الكتاب الوظيفة أو الصورة أو الغاية الساعة الرابعة تفصيل مجملين أحيانا يبحث يكون في كتاب معين مختصر أو يكون في قواعد أو أي معلومات أخرى مختصرة، فيأتي الباحث ويفصل. يأتي الباحث ويفصل هذا الأشي، هذه وهذه المسائل أو هذه المعلومات المجمعة، مسائل علمية أو أو أي شيء تكون مختصرة، فيأتي باحث ويو، باحث ويفصل. ما هو مجمل يقوم الباحث بالغوص في بطون المصادر التي تتحدث عن مسائل مسائل مثل من المتون مثلا فيشرح هذا المثل ويرضح غوامضه يعني والأمثل الكثير نعم هذه الوظيفة ما دي رابعة الوظيفة الخامسة تهذيب المطول يعني عكس إيش عند جبلها تجريبا شيء كتاب كبير فيأتي الباحث ويختصره لكن هذا الشيء بطراحة ما أظن موجود في وقت الراهن أظنه لا يقبل في الدراسات العليا الماجستير والدكتورة كان موجود أيام يعني الثالث من الصعر. كان عالم العلماء يؤلف كتاب طوي فيأتي عالم آخر يريد أن يبطط البرنامج العلم فيقضل هذا الكتاب لكن الآن في مرحلة الماجستير والدكتورة ما في شيء يقول إتمه تهذير ومطلح ولن يقبل من الطالب. لابد أنك إيش الطالب حقيقة لابد أن يأتي أشياء يعني فيها شيء حتى أعتبر هذا شيء جيد لكن ما أظن إنه ما قد شوفت إنه والله طالب يخصص الكتاب ويخليه الخليط بطرحة ما يجي تلفيام دكتور نعم يقوم الواحد يجلس بعدم من استبعاد ما يظن إنه إيش أنه يمكن أن عنه في هذا الفند مثل كتاب تهذيب الكتبالي المزي ما جاب أمثلة حلقة حديثة؟ جاب أمثلة آآ آآ يعني آآ جاب أمثلة من أمثلة, من أمثلة القديمة حوله الحلقة تهذيب التهذيب لإذن حجر هذا ما يشي عندنا الآن ما قد لاحظت أن هناك رسالة ماجستير ومدكتورا عبادة عن تهذيب الكتاب قوي نعم طيب تكتيبه مخلط تكتيبه هذا هذا خمسة ستة تكتيبه مخلط طيب يقوم الباحث بعادة تكتيب كتابه بكمانهج متطلّع من أول الكتاب إلى آخر حتى أيده هذه أنا ما أظن نفسي على بهذا الشكل إذا ما في يقول لك زي مثلاً تكتيب صاير من حبال مثلاً لكن الآن في قطعه ما أظن إنه في أحد يعني يشوف الكتاب مخلص جمع متفاجئ يصح لما قلنا جمع تفقيق عندما قلنا أستاً مثلاً, مثلا أحتار المسلمة متنافقة في كتب الفقه، يأتي باحث وإيش ويجمع هذه المسائل في إيش في رسالة في واحدة، لكن تفسير مخلط أنا أستبعد إنها إنها تقبل إيش تفصل أو الدكتور. تبيين تعيين وخطأ إن تعيين مو بهامين هذه ممكن حالة غير مفهومة غير واضحة تحتاج إلى توضيح تحتاج إلى تحديد تحتاج إلى تعيين عبارة معينة قاعدة معينة من قواعد الفقه مثلا تحتاج إلى تعيين تحتاج إلى توضيح تحتاج إلى دراسة فياتي الباحث ها بمنهج معين ويعين هذا الشيء المبهم يوضح هذا فهذه هي ايش رقم 7 رقم وهذه جدا مهمه حي 8 تب تبيين وخطئي فليمت لا مهمله هذه شيء مهم لكن مو سهل تبيين وخطئي كذا يعني يعني باحث يقولون أن المسألة مثلا مسألة فقهية مثلا اشتهر الحكم فيها بكذا أو قاعدة اشتهر الحكم فيها بكذا اشتهدت بكذا وأنها وهذا الحكم مصحيح أو مثلا في قول يرى كثير من الناس أنه راجح يقول لا هذا القول مرجوح يعني أنت بيخطئ غيرك ممكن ممكن جدا أن الطالب يقتحن هذا الباب ولكن ولكن هذا الأمر ليس بالأمر السهل فإذا أردت فإذا أردت أن تبين خطأ فعليك بالبينة وعليك بالحجة قوية التي تضحك أو الأقران المخالف، فليست ليس ليس المهم هذه بهذه السهولة. نابد أن ت أن ت ت تسلح بالحجة، تذقع بالحجة القوية التي تقنع بها القارئ أن المسألة في المس في هذه المسألة هو كذا وليس كذا. هذا الأمر يعني يحتاج إلى إيش تقديم قدم وتأخير أخرى قبل اقتحاب مثلاً أنا أضر لكم مثال مسأل الزكاة الحلي مسألة خلافية وكبيرة ورسة جلتها إذا أردت أن تثبت أن الحلي حتى المستعمل منها، فعليك ذات إيش بحج. أنا ذكرت هذه المسألة قام أحد العلماء وتكلم ألقى بحجة حجية قوي تثبت في فيه أن ذكاء الحلي المرأة فيها ذكى حتى المستعمل. وفنّد المسألة تفنيد، فنّد المسألة تفنيد، ومع ذلك وجدت فغنة عليه، فغنة بسيطة. على أي حال، كل واحد له أن يشهد، لكن إذا عرفت أن تشهد، فعليك أن تأتيهش بالبينة. إذا عرفت تبين خطأ، فعليك أن, أن تبين، وثبت هذا بالأدلة الطبية. إذن إحنا الآن انتهينا من الثمانية الصور أو تولي الوظائف للبحوث وأن أول شيء اختراعه معدول والوصول إلى مجهول وقلنا ثانيا جمع متفجق أو تكميل ناقص أو تفصيل مجملي أو تحذيل مطور في السابق أو تحذيل مخلط أيضا في السابق سبعة تعيين مرهم ثمانية ثمانية تبيين خطأ طيب انا خفيفا أن تبيحكم عذرا و... اه بدي اجاوبك بصراحه ايوه اتفضل ايه سؤالك ايوه وكده دخلت باب الطلاق ونقلته نقل نعم مع إضافة أي يمين أيو شيلوا منها قصه الارقام شوف يعني أنت علقت عليه هو مفيد هو مفيد هو مفيد ها ها ولكن ايش ايش اللي تواته اكتب لي اي فيك عليه أي وفهم في أعلى كتاب أعلى هذا ما يسمى بحث يا اخي لا يسمى بحث كتاب دراسي الكتاب اللي تقصده الغض النظر عما بالصلاة في أحوال شخصية اثنين هذا كتاب دراسي أي ماشي ماشي ماشي هذا ما يسمى بحث و... و... ولو قدم هذا الموضوع مثلا طالب باحث في ماجستير أو دكتوراه فلن يقبل ايه فاهم عليك على الكتاب انا شوف انا سؤال ما اقول لك ايه اه ايش في ايه انت سؤالك ايش في هذا شوف هذا ممكن تصطيله مجمل ادخل في تصطيله مجمل نعم يدخل في تصطيله مجمل او تعيينه مبهم ماشي فاهم معايا انت انا فاهم سؤالك لكن اقول لك الان في الوقت الراهن شيء زي هذا العمل ينفع يكون كتاب دراسي ينفع يكون كتاب دراسي مع انت دراسه ينفع يكون كتاب دراسي لكن ما ينفع يكون اطروحه للماجستير او الدكتور هو مفيد ها نقدر نحطه في تفصيل مجمل ها ممكن نحطه في تد... في تسبيق تفصيل... تهذيب مطول إذا كان مختصر مختصر ها تعيين مبهما ممكن لكن أنا اللي أكصد من هذا الكلام هل البطوط في الوقت الياهي ما ما ينفعل تحقيق مخطوط أيوة تحقيق مخطوط هذا لكن هذا ما هو تحقيق مخطوط وتحقيق المخطوط أصلا لا يسمى بحث قطروحها نعم لكن لا يسمى بحث واضح إن شاء الله إجابتي طريق طريق من امنه الجامعه هو باب الطلاق في احوال الناس والله يعتمد على القسم يعتمد على القسم العلمي يعني بقول لك ما ما في واحد سوى هالشيء في استاذ سوى هالشيء ما قلت تقول انا بقدم خدمه للطلاب يعني انت بتتسوي يعني؟ فانا عارف ان في واحد اكتبت سواء ما عارف ان في هذا على اي حال هذا شيء موضوع اخر ما نشعر به ايه امكن والله ما هذا على اي حال ما يقبل وما يقبل واتكلم قسم المختص بس لابد ايه بعد الطراء اتجاه طبعا ان شاء الله اروح اتطل واجيت معليش. طيب نتوقف لإدارة طبعا تم أطرط دي مجحة الشاشة من العالم ما هي سوف أقوم بدهك. عندما أصلي شاء الله. بسم <كشف> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الحمدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعاود الكلام عن أنواع البطحوس. قبل الصلاة كلنا نتكلم قبل الصلاة نحن ما نعيش نحن ما عليش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا <تصفيق> جماعة إيش جانب التصاريح؟ آه... كنا نتكلم نتكلم معنا إيش وظائف البحوث؟ أنت كنت عن عندك سؤال خلاص السؤالك خلاص واضح بالنسبة اللي يقول انك إنك ممكن تسوي الجزء الثاني والله ما عندك هو هو الأستاذ اللي سوى الجزء الأول ما سوى الجزء الثاني مكذا؟ اللي هو شرح على خلاص جزاك الله خير زي أنت تقدر تسوي بس حد يعني ما أظن حيكون ما أظن حيكون شيء معتمد يعني قلتي هو حتى لسوال أستاذ إيه هو حتى الأستاذ اللي سوى الجزء الأول المستوى الأول كتابه مساند يمكن وليس كتاب رئيسي نعم عليها الحال لأشوف عدد ان كان تبا يتقلب اي شيء جزاك الله خير تستفيد الطلاب مني طيب نرجع ماجهة ثاني لموضوعنا وهنا نرجع لانه حاطط عنوان المؤلف انواع البحوث وبعدين تطلق الى نقاط اخرى ما لعب إلا قبل أنواع البحوث اللي هي وظائف البحوث اللي أنا سميته هذه. وهنا كتب أنواع البحوث وبعدين قال صور البحوث اللي هي وظائف البحوث. بعدين رجع قال أما من حيث المرحلة والكم يعني الحقيقة في شوية. إيه طيب ماشي خليني أشوف أنواع البحوث من حيث المرحلة والكم. أسهل الحكاية واضحة قدامك اللي هي الأبحاث أول شيء بقى الأبحاث الصوفية الأبحاث الصوفية هذه الأبحاث اللي هي في المدارس المتوسطة والثانوية حتى ممكن في الإبتدائية الهدف منها هو تلمين الطالب على إيش على الكتابة ولا ووو ووجوء إلى المكتبة. ويرجوع الى مصادم ومراجع و يعني مداركه وطريق تفكيره يعني يخلوه إذا ما يقول إيش يتمريا على, على البحث يعني وعلى ال على يعني الرجوع الى الكتب ويمسك كتاب ويقرأ ويكتب وكذا وينظم بحث كذا من غير ما يكون في أي مؤاخذة عليه من حيث عن المنهجية البحثية. وإنما هو إيش محاولة اكتساب التدريب وإكساب الطالب يعني المعرفة. شايف كيف؟ أحياناً الأساس بيعني إذا ما تقول الطالب لما يقصر في اختبار بيقول له سوي بحث عشان يجي يزوده شوية يعني هذه فكة طيبة يعني محاولة منهم ومنهم يجبؤ النقص بشيء ايش يعود على الطالب بالفائد أنا أولادي يعني كده أحياناً يقول له مثلاً نقصة ودرجة يعني من يقول له سوي بحث في هذا الموضوع فهي فكة طيبة حقيقةً تسب النقص وبشيء مفيد يعني نأتي إلى الأبحاث الجامعية اللي هي في مجحلة البكالوريوس وزي اللي انتم فيها الآن الحقيقة أنا بدي أقول حاجة هو طلاب الانتظام غير طلاب الانتساب في هذه المادة طلاب الانتساب بس تختبوا طلاب الانتظام عندي يختبوا دوري واحد ويختبوا النهائي طبعا ويكتبوا بحث عليه 40 درجة لكن هذا الشيء انا اشوف صعب عليكم ولذلك انا ما اقلق عليكم بحث وانما نكتفي بيش بشب ما في الكتاب كيف يعني يحتاج الطالب يعني الاستاذ يكون معه يعني الحين يعني الوضع صعب جدا ان طالب الانتساب نكلفه بكتابه بحث في هذه الظروف يعني اللي هو فيها بيعمل وكذا ولكن احنا يعني نكلفه بس فقط بما في الكتاب فالبحوث الجامعية هدفها تمرين الطالب على يعني أول شيء تعليمه اكتساب مهارات البحث العلمي زي ما أنت بتعلم دحين بشكل موسع بشكل مو مثل الماجستير والدكتوراه وإنما بشكل أكثر من إيش من طلاب الثانوية يعني ثم يطبق هذا الشيء الطالب يطبق هذا الشيء عندي أنا في في في في طلاب الانتظام بعلمهم شيء ويطبقوه في كتاب في البحث العلمي طبعا أنا ما أطالبهم بشيء جديد أنا ما أطالبهم بشيء جديد بكتاب موضوع جديد وإضافة علمية وما ذلك لا أنا أطالبه بكيف يتعود على البحث كيف يجعل المراجع كيف يوثق الشيء اللي بينقوله من المصادق والمراجعة؟ كيف شكل البحث يكون؟ كيف يكتب المقدمة؟ هذا شيء حناخدو يشرح. كيف كيف شكل أول شيء نبدأ كيف شكل, شكل البحث؟ الصفحة صفحة الغلاف كيف تكتبين؟ شكر والإهداة المقدمة المقدمة عقد البحث مو زي مقدمة الكتاب العادي وهذه من المسائل المهمة من عمل إشياء مقدمة المقدمة. المقدمة كأنها خليطة للموضوع، كأنها مو كأنها خليطة دي خطط البحث كأنها خليطة من زبعة زي, زي مقدمة، لكن هي إيش تحت الفكرة الحاسة اللي تقرأ أي إنسان المقدمة يعيش بإيش؟ إذا الكتالوج حق حق الجهاد، في هذيك تفصيلات إيش المنهج اللي تبعه وإيش الموضوعات اللي تطبق عليها وإيش الإضافة الجديدة اللي أضافها دي عناصر كثيرة. احنا إن شاء الله كيف الطالب يكتب المقدمة كيف يكتب الهامش وكيف يكتب البحث كيف كانت البحث الهامش في غايه الاهميه الهامش في غايه الاهميه شرف البحث والهامش وشرف البحث توثيق النقول اللي بنقولها ايش في الهامش نعم كيف يكتب الخاتمة الخاتمة أيضا ليست عمل إنشائي كيف يكتب الخاتمة هذه نتائج البحث هي ملخص ما في البحث يعني مو ملخص في كتب في عماصير يبان عن إجابات الأسئلة اللي كان ببحث عنها كيف يكتب قائمة المصادر والمراجع اللي جعلها كيف يكتب إيش السفرة يعني كل هالنخاوق مهمة. طيب الطالب هنا في مرحلاتكم إنتوا في البكالوريوس غير غير مكلف بإجتياز شيء جديد. قال لك إنه تزداد صفحات هذا البحث بين 20 إلى أربعين صفحة. يمكن أقل من كده كمان. ما أقوله خمسة وعشرين صفحة كافية. والهدف ليس إنه الطالب أجتيل شيء جديد. الهدف تدقيق الطالب على كيفية كتاب الكتابة البحث من حيث المضمون ومن حيث الشكل. نعم. إذن هي مرحلة تعلوب مرحلة ال اللي هي التعليم التخصص. نأتي إلى المهم الآن نوع التأليف والبحث المتخصص اللي على عيش مركبة الماجستير والدكتور الحقيقة يعني ماش هذه الأبحاث تغير من كيانا للطالب تغير عقليته ترتقي بتفكيره. بتفكيره ترتقي بتوسع من مداركه كثير يعني لا بد أن يستفيد ما أظن طالب ماجستير بحث بحث جيد إلا وخرجوه يستفيد فائدة كبيرة وأصبحت نقلة نوعية في حياته كله والدكتوراني ضاب أولى وهذه تكون نفق خطة مدروسة ومناقشة من نخبة من الأساتذة طبعاً أنا أقول لك حاجة أنا أقول لكم حاجة ألا هل... كيف الطالب في الماجستان توضح؟ البحث لابد أن يكتب خطة بعدما خلص المواد السنة المهجية والمواد اللي يأخذها لابد أن يقدم خطة مين لمجد سبق سنين هذه الخطة عبارة عن خلي تيجي مال خليفة في البيت يعني من... بالتشبيه يعني هل يمديك تفتح تسوي خليفة في البيت تسوي بيت وغير خليفة ما تقدر كذلك خطة يعني خطة مهمتها إيش الكشف على الموضوع وإقناع المجلس بإيش بأهمية هذا الموضوع وإنه جديد إيش بالكتابة فيه كرسالة من ماجستير أو الدكتوراة. أهم شيء اختيار الموضوع. المهم ما ننبغى يستبقى... نسبق الأحداث. فهذه المرحلة يطالب فيها الطالب أو الباحث بالالتزام الكلي. لأن سوف يناقش. الم... اللي قبلها المرحلة الجامعية قد يناقش قل لا يناقش حتى يناقش ناقش مناقشة. الممكن الأستاذ يعرف إنه هو داس بحثه بس يبغى يسوي اللي كتبه اللي ما هو, ما هو... والمدرجة ثلاثة أشهر لكن ما جحت الماجستير دكتورة شيء ثاني أنت هنا تضيف إضافة علمية جديدة فلا بد فلا بد أن تحاسب على كل قضية تقول أنت مسؤول عن كل قضية وكبير إذا هنا لابد أن تتقيد بمناهج البحث العلمي لابد أن تلتزم بأسس البحث العلمي لا بد أن أن تنضبط ضوابط البحث العلمي هنا محاسبة فيها. يعني لك إيش؟ آه... هذه تكون في خطة مدرسة ومناقشة من نخبة من أستاذة يعني نقدم خطة وتحت إشراف أستاذ متخصص في موضوع البحث وهذه الأبحاث هي التي تساهم بالجديد والمفيد في مسيرة الإنسانية وخيرها وسعادتها يعني أنت حبيتي المفتاح فيك يا طالب الماجستير أو الدكتوراه أنك تقدم للإنسانية إضافة علمية جديدة تنفع أيش تدفع بالناس. أنت لو تكون بسنة ماجستير بين 150 و250 صفحة هذا حسب الجامعات يعني في بعض الجامعات تشتغل صفحات محددة وفي بعض الجامعات وفي بعض الجامعات لا تشتغل صفحات معينة بالله دقيقة ما علي شيئا أيوة وعليكم السلام ورحمة الله الله حيك يا سيد الحمد يا مرحمة الله يبالي فيك سليم. الحمد لله الله يسلم. أي؟ أي؟ يعني إذا إذا أنت ما إذا ما إذا جزاك الله خير حسناً. <تصفيق> اللهم السلام يعني هو طيب هو كنت؟ واحد اثنين طيب مو مين اللي بتسدد ان شاء الله يعني بعد ان خم... بعد ساعه تقريبا يوم طيب ما عندك دفع على الحساب تدفع لي ما تدفع لي شيء على الحساب طيب ماشي عندك على الحساب طيب طيب ماشي الله عوض إن شاء الله الله يستطيع طيب طيب بي. طيب بإنطلاح سابقين طيب اشتبه انا حولاك على حياته نه، لا انا ما عندي وطيب. طيب, طيب. جزاك الله مين السلام عليكم ما ليش أقولك عن مقطع هذي فكنا نتكلم عن الصفحات يعني الصفحات بي بيقول لبعض يحديها بعض ما يحديها هذا راجع ليش الجامعة حديدي أنا أحب التوجه إلى نقطة في هذا الموضوع موضوع المختصرات البعض من الطلاب خصوصا في مرحلة الماجستير يريد أن يتجه من البحث يريد أن يتهرب من البحث فيقول له ليش خليني أخذ مخطوط طبعا هو المخطوط عمل مفيد يعني وليس بستهل كمان ولكن حقيقة لا أعيد طالب الماجستير أن يبدأ مشواره العلمي في الدراسات العليا بمخطوط ليش حتى يتعلم و يتسب الكافية في كتابة البحث العلمي لأنه زمان تعا تشوفوا البحث العلمي ليس بالأمر السهل يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى جهد ويحتاج إلى مهارة ويحتاج إلى تفكير يحتاج إلى نطق بين المعلومات يحتاج إلى أن تظهر مصمته في آه البحث آه ليس مجرد نقل لإنما يجب أن يظهر مصمته في كتابة البحث نعم طبعا المخطوط المخطوط هسيدي اللي هو كتاب قديم مكتوب بخط اليد ها فيحتاجوا تحقي تحقيق ها يحتاجوا يحتاجوا تحقيق يعني يحتاجوا انك انت تخرجوا من الصحف القديمة إلى إيش إلى يعني إلينا ها فا تثبت النص الصحيح لأن محاين يكون الكتاب له أكثر من من من نصه نعم أي ووضحت الحين عندك صار ووضحت الإجابة ولا أي يعني المقصود يحقق يحقق النص النص هذا المقصود خرجوا إلى كتاب يخرجوا إلى كتاب إلى إلى مؤلفه طبعاً ينسب إلى مؤلفه وبتحقيق إيش الطالب يقول تحقق الطالب كذا فهو ويخرج يخدم النص هذا يخدم النص تحقيق تخليش أحاديث إثبات النص الصحيح مقارنة ما بين المخطوطات وما إلى ذلك يعني يخرج الكتاب زيه كتاب من كتب العلماء الخدامه، آه، لأو حق خذ الكتاب ولا ما خرج إلينا مطوع بهذا الشكل. فكثير من الطلاب يحاولوا إنهم يتهربوا فرحه أنا شفت من هذا الكلام، يحاولوا إنهم يتهربوا من البحث يقول لك ألين إيش من البحث والله كتابك خصوصا إذا كان كتاب كبير. فإذا سمو كذا طالب أكثر من طالب هو لا شك يعني الحجيزة يعني العمل مهم ومفيد يعني لكن لكن يعني الأولى ان الطالب يجلس الطالب يعني كيف يتعب على نفسه في في بحث معين نعم هذا ما عندي يعني هذا في البحث يعني نقطة أخرى الثالث السادس الصف الأول يعني هذه الهدف كلها تدي باللا كثيرا عن أو الوظائف اللي فكرناها، اتباع طريقة جديدة في معالجة البحث الماء إحياء المواضيع القديمة، يعني هذه لما تقول فوائد البحث، اتباع طريقة وهذا ممكن هدف ممكن فائدة، اكتشاف حقائق ونسبق إليها أي باحث نص الكلام ما يسم يعني الكلام هنا مو مجال مهم جدا في الم. المبحث الرابع مجالات إيش مجالات البحث في الدراسات الإسلامية يعني الدراسات الإسلامية واسعة والمكتبة الإسلامية أكبر من أكبر مكتبة في المعرفة الإسلامية. من غير كرام لأي واحد يروح المكتبة يجد المكتبة الإسلامية أكبر بك يعني يمكن 60-70% من الكتب 60-70% من الكتب كلها في دراسة الإسلامية فتجد في القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم علوم القرآن الكريم السنة النبوية الأحاديث النبوية وعلوم الأح... علم الحديث تفسير النبوية الفقه وأصوله، تفسير وعلوم القرآن، الأqidه الإسلامية، وبعض العلوم الأخرى اللي هي تعتبر يسموها علماء الشريعة علوم العالم باللغة العربية، يسون عليها، كتب الفكر والثقافة الإسلامية، معاجم والمصائع الإسلامية، كتب التلبية والأخلاق الإسلامية، كل دي تعتبر يعيش في الدراسات الإسلامية. كلام فيها راس إذا, إذا يعني كل طالب وطالبة أن يعني إحنا ما إحنا مع الأسف مكتبات مفاضية المكتبات العامة مفاضية تؤسس يعني الواحد يروحها يجد قليل قليل جدا يعني المكتادية مكتبة مفقود تكون مثل خلية في بعض الدول المكتبات العامة تعلنا خليجنا. بعضها بعض ال المكتبات العامة في خالي تجد إنه الكتب لديها تعاقب فينصبها الطالب الآخر أسبوع أسبوع حتى إيش حتى يجع التعيينها لما تلجأ. فا عندنا الحمد لله مكتبة الجامعة مكتبة كبيرة وحديثة ومجهزة. كافة الخدمات المطلوبة للباحث. هذه يعني مادة البحث. طيب عندك سؤال، أحد عنده سؤال منك من شباب، إن أفضل أنا يعني نف نفخ المبادئ الأساسية للبحث، شروط البحث الجيد، أنا أفضل إن أنا أخذها هي والصفات التي يجب تلفها في البحث. في المحاضرة القادمة. يعني أحد عندك سؤال أي شيء؟ طيب نرجع يعني اللي كان مو موجود معنا زموه في شيء يعني. لما مسجلة المحاضرة يعني بالنسبة للفصل الأول للفصل الثاني. تغص الثالث هذا ها سبعين في المية تمانين في المية من أكليش الاختبار في الجيمين الفصول الباقي من الرابع إلى الثامن عبارة عن مصادر وملاجئ الكتاب تعلمونه اسمه كبير يعني لا لكم يعني ثمانية فصول فمن الرابع إلى الثامن هذه هي مثلا يعني أنا أسأل مقصود منكم أنكم من تعرفوا اسم الكتاب ومؤلفه في أي تخصص تكلم فأنتوا إيش تسووا سو قائمة فصل رابع في مثلا يتكلم على التخصص الفلاني اسم الكتاب الموجود هو المؤلف اسم الكتاب والمؤلف وهذا في كل الفصول نراجع إلى الثاني فكتاب مادة سهلة إن شاء الله وما ما فيها أي إشكال <تصفيق> يعني أهم شيء أنها تفهم يعني إذا فهمتها خلاص يعني الأسئلة طبعًا الأسئلة الأختبار الأسئلة اختيارية وصح أو خطأ حل نهائي ااا صح أو اختياري نصفها صح ونصفها اختياري ونصفها صح أو خطأ في الفلوس يعني تقريبا اختيارات وصح أو هذا ما عندنا اليوم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجباني كان عندك سؤال أحد عنده سؤال صبت يعني حاضرة جاي يوم الاثنين جاي إن شاء الله محاضر جاء ان شاء الله يوم الاثنين كل الاثنين عربها من الساعة ثلاثين طيب يا رجل <تصفيق> <تصفيق> يا مرحمة الله <تصفيق> در امید أي الله معه الله معه. it. Okay.